والياء والياء يمها ويد والواو والياء يمها ويد والياء يا من غبت عني ونشتل راح وليه غبي وتغبت عني ونشتل راح وليه ويا حبيبي طول الغياب علي انا انا حبيبي حبيبي حبيبي يا حبيبي, حبيبي, حبيبي, حبيبي, حبيبي, حبيبي حبي طال غيابه غياب, غياب عليه يا ليله النسيا يا لينا يا ليله النسيا والهنا نور شمس الحق المهدينا احلى لا يا غالينا يا لالك تمام القمر يا ليل لا طول يراة لا تطول دهر يا اللي لفي هالامال عالدنيا نور ابهر اروا ليل فيها مولد المنتبر بنغمه العشق نحو المنتبر جيناها بنغمه العشق نحو المنتبر جيناها لنعزف الحب بلحنا في تلاقينا فرحنا وعزفنا بالتلاقي لحن ذاب لحين واجمل الشبل اللي الحسن بالمهدي روحي تقيم وقلبي بسمن فتن حقي لو ان اسهر وفارد عيوني للرسن حينا بذكر المنتظر شوقا اهيم حينا بذكر المنتظر شوقا واشبع الثرى بالعشق احينا دارا يا نغم بالمهد اهتيف هل تاج العلى والشم المجد باسمك تجلت في معان القيم الحياه تكيل وصف يا جزى وصف قلم وصف يتهول خبير في معانيك وصف يتهول خبير في معانيك فانت معنا اضاء الكون تزينا لي علينا فيك دنا قد مدينا يا المهدي نوراك شمال دنيا على ارض كل الكاتب ودت من مولدك عاصمه للمصطفى بشرا ونهني حامل حناء نقدم اجمل اغانينا لعين فاطمه جنا بركب السرور نرفع البشرا جنا بركب السرور نرفع البشرا لال من عيصه المختار غاديا نيلادك صباح امل طرز كتاب الفرح شخصك يا مهدينا رحمه للبراء صباح نورك يا شمسنا جاء درب الحقيقه ضاح فاضل لبيك التزمي والله فاضوا بحبك اليوم ما يبنى العسكرينا نجوا بحبك يوم ما يبنى العسكرينا نجوا فجنة المنتظر ابحث امنيها ليالي عاد القلب قسمين يمنى ويسرى عاد <صفيق> عاد القلب قسمين يمنى يمنى يمنى ويسرى وانا قسم واحد وانا والله قسم واحد والباري ادري وانا قسم واحد والبارئ ادرى هذا القسم شلبي هذا القسم شلبي فردوس خضره هذا القسم شلبي فردوس خضره هالجنه كبر القاع 70 مره هالجنه كبر القاع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 قلبي قلب انسان وتعرفش قدره انا قلبي قلب انسان انسان وتعارفش قدره قلبي كبر كفي قلبي كبر كفي وعاين الزغره قلبي turchfi ou al ayn يا راق تقول لي تقول لي عجيبه شلون هالعالم تقول لي عجيبه شلون تقول لي عجيبه شنو شلون... شلون هالعالم تحصر احكي لك اقدر كيف انطيك فكره احكي لك اقدر كيف انطيك فكره واليت يبقى واليت اصل الكون وعرفت سره انا واليت اصل الكون وعرفت سره مو انا واستحشاي تسكن العتمه وانا واستحشاي مو انا واستحشاي احشائي سكني لا تر فيتامن الله أن يتقبل منا هذا العمل باحسن القبول هذا وصل الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم